دستورنا دستورنا دستورنا القران من يرتضي ان ينتمي لعدوي شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القران من يعيد مجدنا دنيا وديننا ويثود عن تراث المسلمين اعيد مجدنا دنيا وديننا ويثود عن تراث المسلمين فمن يعدو لغير الله فينا ونحن بنو المغزات الفاتحينا فمَن يعنُ لغير الله فينا ونحن بنو الغزاه الفاتحين الشام ملكنا الامر فوق الارض دهرا وخلدنا على الايام ذكرا ملكنا الامر فوق الارض دهرا وخلدنا على, على, على الايام ذكرا اتعمر فانسى جورك سرى كذلك كان عهد ال راشدينا كذلك كان عهد الراشدين عيد مجدنا دنيا وديننا وثوت عنشرات المسلمين عيد مجدنا دنيا وديننا مذود عن شراث المسلمين فمن يعلو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاه الفاتحينا فمن يعلو لغير الله فينا ونحن بنو الغزاه الفاتحينا جبين الصحبه في عهد الرشيدي وبات الناس في عيش رغيدي جبين الصحبه في عهد الرشيدي. الشيخ والشيخ وبات الناس في عيش رغيد وطوقت المعارف كل جديد وكان شعارنا رفقا ولينا وكان شعارنا رفقا ولينا عيد ما اجتنا دنيا وديننا وتعود عن شراث المسلمين أيوب شنا دنيا وديننا يا شباب وازدود عن شرف المسلمين يا شباب فمن يعلو غير الله فينا يا شباب ونحن بنرجزات فاتحينا الشباب فمن يعبدون غير الله فيهن ونحن بنرجزات فاتحينا الشباب سلوب بغداد والاسلام دينه اكان لها على الدنيا قرين سلوب بغداد والاسلام دينه اكان لها على الدنيا قرين لل حوادث لا تلين وعلم ايّد الفتح المبين وعلم ايّد الفتح المبين اعيد مجدنا دنيا وديننا واثبت عن شراع المسلمين اعيد مجدنا دنيا وديننا واثبت عن شرف المسلمين فمن ينادي لغير الله فينا ونحن بنو الغزه فاتحينا فمن ينادي لغير الله فينا ونحن بنو الغزه فاتحينا فلسنا منهم والشرقاني اذا لم نكفه عن الزمن فلسنا منهم والشرقاني اذا لم نكفه عن الزمن زماني وانرفه الى انا مكاني إلى كما رفعه اون القلمنون كما رفعه اون القلمنون اعد مجدنا دنيا وديننا الشباب وازهو عن شرف المسلمين اعد مجدنا دنيا وديننا الشباب وازهو عن شرف المسلمين فمن يعبد غير الله فينا <تصفيق> نحن بنو الوزات الفاتحين فمن يعبد لغير الله فيه جنا نحن بنو الوزات الفاتحين الشجعان